قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب رب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم